بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له ويوجا قيما لينذر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 مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا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 وَإِنَّ لَجَعِلُونَ مَا عَلَهَا صَعيدَ جُرزَ أَمْ حَصبتَ أن أَصحابَكَه فِي وََّطِي مِكَانوا مِنْ آياتِنَا عَجَبَاء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 ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا ذُبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِي ثِيَةٍ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هدى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 فَأُو إِلَى الْكَهْفِ إِن شَاءَ رَبُّكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّن أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا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 قَالَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثَ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ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 وَأَنَّ السَّاعةَ لَا رَيبَ فِيهَا إِذَتَنَازَعونَ بَينَهُم أَمْرَهُمْ فَقَاُ بِنُ عَلَيْهِم بُنَانَ الَّبُّهُمْ أَلَمُ بِهِم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 119. ولا يشرك في حكمه أحدا 110. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 يحَلَّونَ فِيهَا مِن أَسَوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلبَسُونَ فِيابًَا خُّرَم مِن سُدُسِ وَإِاسْْتَب رَرقَ وَيَلْبَسُونَ فِيابًا خُضْرَم مِن سُدُسِ وَإِاسْتَبِ تَكِينُ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نَمَّ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْلتَجََّتَْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظللِم مِنْهُ شَيْئ وَفَجرَّر النَّاخِلََا لَهُ مَ نَهَوَ وَكَانَ لَ ثَمَرُم فَقَالَ لِصَاحِ بِهِ وَهُو وَيُحَاوُِهُ أَنَ أَكْسَوْ مِن كَمَلَ وَأَعَّونَفَرَاء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 111. إنت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا 112. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك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 وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هو خَيُّْون ثَوَابَ وَخَيرُ النَّووقُبَ وَضّرِ بِلَهُم مَّ ثَلَ الحَياتِ الدُّ يياكَمَا إِ أَن زَلناَاهُ مِنَ السَّمِ فَخْتَلَ قَابِهِ نَباتُ الأأَرضِ فَأَصحَ شمَا فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا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 وَض الكِتابابُ فَتَر الْ المُجِرِمِينَ مُشفطينَ مَِّا فِيهِ وَيَقُونَ يَا وَلَنَ وَيقولُونَ يَا وَلَنَ مَا لِهذَ الكِتابابِ ل يُغادِ صَغَة وَل كَبرَةً إِللاا أَحصَّاحَ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 المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم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 جاءهم الهدى ويستغفرون ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا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 كِرَ بآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا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 فَلََّا بَلَ غَمَجمَ بَيْنِهِ مَا نَنساحوتَهُ مَا فَتَّخَدَ سَبِيلَهُ فِي البَحر صَربَاء فَلََّا جَوزَ قَالَ لِفَتَهُ آتَِا غَدَ أَنا لَ قَد لَ قينَ مِن سفرنا هذا نصبا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 119. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا 110. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا 111. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما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 111. لأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا 112. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها, فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ 119. ويأخذ كل سفينة غصبا 110. فَكَانَ الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما فَأَرَدْنَا أَنْ نُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا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 كََّ لَ في الأررض وَآتَنَهُ مِنْ كلُّ شيءَي سَبَبَ فَأتْبَ سَببَ حتىَ إذ بَلَغَ مَغربَ الشَّمس وَجدهَا تَغبُ فيِي عينٍ حَمئَةِ وَجد دَه قَوْمَ قُلْ يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ عَذَابٌ وَإِنَّكَ إِلَّا قَوْمٌ مُّعْتَدُونَ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا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 فَإِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُ أَنْ يَظْهَرَهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هذا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي إِذ جَ أَوعْدُ رَبّ جَعَلَهُ دَكَّ أَوكَانَ وَعدُ رَبّ حََّ وَتَلََقْنَا بَعضَّهُم يَومَائِذِ يَمُوجُ فيِي بَعضي وَنُ فيِي خَفِ الصّور فَجَمَعنَّهُم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 اتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا